ابي اسحاق الحويني يا سيرتن خلفاء والنبلاء عود جددي في القلب أنوار السجود ذكري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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وترجمة الإمام الكبير العالم سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمة الله تعالى عليه ترجمة يحيى ترجمة سفيان الثوري ترجمة كبيرة ويعني طولها الإمام الذهب رحمة الله عليه في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء وأنا يعني أتلو أو أنتقي بعضا من ترجمة الإمام أبي عبد الله من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهب طبعا بيعرف قدر الإنسان بثناء أهل, أهل الفضل عليه إذا اجتمع أهل الفضل على الثناء على إنسان فهو العدل حقا لا سيما إذا كانوا من طبقة أقرانه هنا يقول شعبة بن الحجاد وشعبة بن الحجاد من أقران سفيان كان سفيان في الكوفة وكان شعبة في البصرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد إلينا العراق اللهم آمين قال شعبة ساد سفيان الناس بالورع والعلم وقال شعبة أيضا سفيان امير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين ده رتبة من الرتبة العالية أكما كانت تطلق إلا على تام الحفظ تام العدالة وتطلق أيضا على المكثرين يعني لا يكون تام العدالة تام الضبط وعنده مثلا مئة حديث فقط لا بل كان يجمعوا إلى ذلك ألوف الأحاديث كما كان عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى وقال ابن عيينة وهو من تلاميذ سفيان الثوري قال ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري وقال ابن المبارك الإمام المبارك عبد الله صاحب كتاب الزهد وصاحب المسند وصاحب كتاب البر والصلة قال ما نعت لي أحد أحد فرايته الا وجدته دون نعته الا سفيان الثوري يعني يقول ما وصف لي انسان فلا بسطه وعاملته الا وجدته دون الوصف الا سفيان الثوري فقد وجدته فوق النعت بكثير وقال شعيب بن حرب رحمه الله اني لا احسب أنه يجاء غدا بسفيان الثوري حجة من الله على خلقه يقول لهم لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان أي أنه يصير حجة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها وكان سفيان الثوري مع إمامته في الزهد كان إماما في الحفظ حتى قال أبو داود السجستان ما اختلف شعبته وسفيانه في حديث إلا كان الظفر لسفيان وقال يحب بن سعيد القطان اللي وإحنا كنا بنتكلم في ترجمتيه منذ قليل لا أقدم على شعبة أحدا وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وقال رجل مرة لشعبه وقد روى حديثا قال خالفك سفيان قال له دمغتني دمغتني أي أقمت علي الحجة وأبطلت روايتي وطبعا كما قلت إن شعبة من أقران سفيان وانت عارف الأقران يحصل ما بينهم من الحسد والغمط ما هو معلوم كما قال ابن عباس لا العلماء في تغايرهم أشد من التيوس في زروبها شوف لما التيس مع التيس يكون في زريبة واحدة ينطحوا بعض الكلام ده يقول إن العلماء في تغايرهم يكونون أشد من التيوسي في زروبها ومعروف أن المعاصرة حرمان تلاقي الأهل الناس المتعاصرين يقدح بعضهم في بعض ليه بسبب العلو وده عايز يعلو على ده بسبب الكبر وبسبب التقدم وحظ النفس إلى آخره فأنت إذا رأيت أقران سفيان يشهدون له بالفضل فكفاك بهذا أو التلميذ ممكن يسنع على شيخي طبعا لأنه فتح يناهي عليه لكن القرين يصعب أو يعني نادر إنك أنت ترى القرناء يزكي بعضهم بعضا إلا إذا كانوا من أهل الإنصاف وأهل الفضل قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أتدري من الإمام يقول للمروزي أتدري من الإمام الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي طيب كيف بلغ سفيان هذا؟ اسمع. قال أبو قطن قال لي شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم وقال قبيصة بن عقبة ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت من سفيان ويقول يوسف ابن أسباط قال لي سفيان بعد العشاء ناول المطهرة المطهرة اللي فيها ماء الوضوء حتى يتوضى ناول المطهرة لأتوضى فناولته فأخذها بيمينه ووضعها عن يساره على ووضع يده على يساره وضع يده اليسر على خده متفكرا ونمت ثم قمت لصلاة الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي فقلت له هذا الفجر قد طلع فقال لم أزل منذ ناولتاني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة يعني سفيان لما أخذ المطهرة يتوضع غلبت عليه فكرة الآخرة فنسي تماما أن, أن المطهرة بين يديه وجلس يتفكر في هذا كان سفيان الثوري رحمه الله كما قال قبيصة ابن عقبة من أكثر الناس ذكرا للموت فالذي جعل سفيان يسود هو شيء كهذا وهو ذكر ذكره للموت رحمة الله تعالى عليه يقول سفيان لأن أخلف عشرة, عشرة آلاف درهم يحاسب لله عز وجل عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس ويقول سفيان الثور معللا ذلك يقول كان المال فيما مضى يكره فأما اليوم فإنه فأما اليوم فإنه ترس المؤمن الترس كأنه, كأنه يقاتل به بي. أي أن الإنسان إنما يكون في أمس الحاجة إلى المال ليحفظ ما وجهه ونظر إليه رجل وهو في السوق وفي يده دانا فقال يا أبا عبد الله أمثلك يمسك بهذه يعني أنت سفيان الثوري اللي هو الزاهد العابد معك فلوس يعني وداخل السوق وبتشتري والكلام ده فقال له اسكت لو لاها لتمندل بنا الملوك لتمندل بنا الملوك يعني جعلونك المنديل وإنت عارف أنت بعد ما بتغبط تمسح هدك بالمندل بتعمل في ايه؟ في ترمية. يقول لو استغناؤنا عن الملوك لا تمندلوا بنا وكان سفيان الثوري سيء الرأي في كل من يقترب من الحاكم اي عالم كان يقترب من الامير كان سفيان الثوري يعده لصة هو ده رأي سفيان مع قطع النظر توافقه أو تخالف في هذا المعنى لأن العلماء لهم في المسألة دي لهم تفصيل في هذه المسألة لكن شفيان الثوري ما كان يأمن على نفسه أن يقترب من الأمير كان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل طب إيه ملحظ شفيان في المسألة دي قال لك إن الأمراء في العادة يغدقون على من يقترب منهم وهذا الإحسان مظنة إضعاف النفس لما يكون واحد إنت جنب على طول وبيأكلك ويديك فلوس وكل ما تحتاج يديك لا تقوى على أن تنكر عليه كما لو كنت مستغنيا فلذلك شخص ثوري يعني كان له محنة كبيرة مع الأمير الأمير طلبه لا يعني لي ليعاقبه أو ليسجنه لا طلبه ليكون قريبا منه يكون من أهل مشورته فكان سفيان يأبى ذلك وكان يفر وفعلا خرج من الكوفة لما أراده الأمير خرج من الكوفة هاربا فدخل مكة وكان يتوارى من الناس كان يغطي نفسه حتى لا يكشف وحتى لا يرى ولما كشف أمره في مكة أهرب إلى البصرة برضو ذا كله إيه؟ حتى لا يظفر به الأمير مع أن الأمير كما قلت إنما كان يريد أن يجعل سفيانة من حاشيته يقول لولا هذه الأموال ولولا استغناؤنا لتمندل بين الملوك إشارة منه إلى أن الملوك لا صديق لهم يمكن له أن يعدم القريب جدا منه وأن يعذبه وأن يسجنه يعني كلمات الوفاء ومشتقات الوفاء والكلام ده مش موجودة عند كثير من هؤلاء يقول لتمندل بنا الملوك يعني إذا بلغوا غايتهم منا ألقونا كما يلقي المرء المنديلة الذي في يده يعني كل معنى المال في نظر سفيان الثوري حتى يستغني المرء به عن الحاجة فإذا استغنى عن الحاجة كان قويا في قول الحق يقول يوسف ابن أسباط كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم وأخذوه مرة إلى الطبيب فلما رأى بوله قال هذا رجل خائف هذا بول رجل خائف وكما قلت لكم عن يحيم سعيد القطان كان إذا ذكر الموتى أو ذكر الآخرة يقول لا ننتفع به أياما بسبب, إيه؟ بسبب حزنه في نفسه وبسبب كثرة فكره فيما يكون بعد الموت يقول سفيان الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حديثا إلا عملت به مرة ودي مسألة في غاتل أهمية إحنا لي العمل يكون ثقيلا علينا لأننا لم نتدرب على استعمال النصوص بنسمع الآية بنسمع الحديث يمر بنا ولا نعمل بشيء منه لا شوف وكيع بن الجراح أحد تلامذة سفيان الثوري كان يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث اعملوا عن كل مئتي حديث بخمس ربع عشر زي ما الواحد طلع الزكاة سكاة المال ربع العشر يعمل كذلك عنده 200 حديث يعمل بخمسة ويريد أن يعني يقرب المسألة كل حديث سفيان يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عملت به ولو مرة أي لا يخليه من العمل والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به غير حديث مرة أول ما رواه لما قال إن الحجام حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره أول ما الإمام أحمد بن حمد روى هذا الحديث دع الحجام ولم يكن به حاجة إلى الحجام دع الحجام فحجمه وأعطى الحجام أجره لينفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تخف النصوص على العامل والعامل هو الذي يتحرى كل نص يصله. ويعمل بما قدر عليه منه يبديك أنها وصية من سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى <تصفيق> وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع ترجمة سفيان ومع كلامه الطيب العاطر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 يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرينها بالمثنين